وله اتسى سره يرد المغرب ويسمى بحزب الفتحية بسم الله الرحمن الرحيم يا مولاي يا قادر يا مولاي يا غافر يا لطيف يا خبير سبحان الله تعظيماً لأسمائه ودد المعلومات والحمد لله الكبير المتعال مبريء المخلوقات. ولا إله إلا الله عدد المخلصين أصحاب الإنايات والله أكبر تكبيرا لجلالك وعظمتك من الأرض والسماوات ولا حول ولا, حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كنز الخير والسعادات إلى هلاك لك هذا الجلال في انفراد وحدانيتك ولك سلطان العز في دوام ربوبيتك بعد على قربك وهام الباحثين على بلوغ صفاتك وتعيرت الباب العارفين بجلالك وعظمتك إلى هنا فأمسنا في بحر من نور هيبتك حتى تخرج. وفي روحنا شعاعات رحمتك إلهنا فاغمسنا في بحر من نور هيبتك حتى تخرج وفي روحنا شعاعات رحمتك وقابلنا بنور اسمك المكنون وامنأ وجودنا بوجود سرك المختون حتى نرى الكمال المطلق في المكنون المطلق المسون، وأشهدنا مشاهد قدسك من غير تقلب ولا قنوت وجعلنا مددا روحانيا تغسلنا به من الحماء المسنون وأدركنا باللطف الخفي الذي هو أسرع من طبق الجفون وأوفقنا موافق العز واحجبنا عن العيون وأشهدنا الحق اليقين يا قوي يا متين يا نور يا مبين يا رحمن يا رحيم إلهنا فأطلع على وجودنا شمس شهودنا في الأكوان ونور وجودنا بنور وجودك في كل الإحسان وأدخلنا في رياض العافية والعيان يا حنان ويا منان يا رحيم ويا رحمن يا ذا العزة والبرهان يا ذا الرحمة والغفران يا ذا الفضل والإحسان يا ذا الجلال والإكرام يا مولاي يا قادر يا مولاي يا غافر يا لطيف يا خبير إلهنا ألبسنا ملابس نطفك واقبل علينا بحنانك وعطفك وأخرجنا من التتبير معك وعليك ما اهتنا بنورك إليك واقبنا بصدق العبودية بين يدي وأخرج كلمات التدبير من قلوبنا وانشر نور التفويض في أسرارنا واشهدنا حسن اختيارك لنا حتى يكون ما تقضيه فينا وتختاره لنا حب إلينا من اختيارنا لأنفسنا واهدنا للحق المبين وعلمنا من علم اليقين يا علي يا عظيم يا غني يا كريم يا غفور يا حليم يا رحمن يا رحيم يا مولاي يا قاتر يا مولاي يا غافر يا لطيف يا خبير إلهنا نسألك لجلالك ما لوجهك الكريم وبضياء سماء نورك العظيم وبتدقيق تحقيق علمك يا علي أن تنزل على قلوبنا من نور أن تنزل على قلوبنا من نور الذكر والحكمة ما نجد بالحس والمشاهدة برده حتى, لن حتى لا ننساك ولا نعصيك أبدا نجمع بيننا وبين النية والصدق والإخلاص والخشوع والهيبة والحياء والمراقبة والنور والنشاط والقمة والحفظ والعصمة والفساحة والبيان والفهم والفرقان وخصنا بالمحبة والإصطفائية والتحصيس وكلنا سمعا وبصرا ولسانا وقلبا ويدا ومعيدا يا مغيف يا مجيب يا سميع يا بصير يا خبير اللهم إنا نسألك بجوانع يسرار أسمائك ولطاي في مضاهي صفاتك واقدم وجود ذاتك أن تنور قلوبنا بنور هدايتك وَأَن تُلْهِمَنَا حُبَّ مَعْرِفَتِكَ وَأَن تَسْتَتِرَ عَلَيْنَا بِسِتْرِ عِمَايَتِكَ وَأَن تَجْعَلَ أُنْسَنَا بِكَ وَشَوْقَنَا إِلَيْكَ وَخَوْفَنَا مِنْكَ عتَّلًا لَا نَرْجُو أَحَدًا غَيْرَكَ وَلَا نَخْشَى أَحَدًا سِوَاكَ اللهم رزقنا الاعتماد عليك والانقياد إليك والحب فيك والقرب منك والأدب معك وأنت تنور السماوات والأرض الزجارك وجلتناك وتقدست أسماك وعظم شأنك ولا إلاها غيرك سلمنا وسلم ديننا وكمل إيماننا وتمم عرفاننا ووجهنا بكلياتنا إليك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وشوقنا إلى نقارك وقضعنا كل قاطع يقطعنا عنك وقربنا إذا أبعدتنا وقربنا إذا قربتنا وعلمنا إذا جهلنا وفهمنا إذا علمتنا يا أول يا آخر يا ظاهر يا قادر يا غافر يا عليم يا مولاي يا قادر يا مولاي يا غافر يا لطيف يا خبير إلهي لولا ما جهنت من أمري ما شكوت عثراتي ولولا ما ذكرت من الأفراد ما سفحت عبراتي فأصلح مشتتات عثراتي لمرسلات العبرات وهب كثير السيئات لقليل الحسنات إلهي أهرست المعاصي لساني فما لي من وسيلة من عمل ولا شفيع سوى الأمل إلهي أقصتني الحسنات من جودك وكرمك وألقتني السيئات بين عفوك ومغفرتك إن رجائي لا ينقضع عنك وإن رصيتك كماءً أخوفي لا يزاهلني منك وإن أطعتك إلهي لا أستطيع حولاً عن معصيتك إلا بعصمتك ولا قوتني على الطاعة إلا بتوفيقك إلا بتوفيقك من هو في قضة قهرك كيف يخاف من هو داير في دائرة لذاذتك أين يذهب إلهي أنا مسلوب الإرادة عار عن المشيئة عاجز عن الحول والقوة أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وحواني على المحلوقين وأنت أرحم الراحمين وأنت رب المستضعفين وأنت ربي لا من تكني إلا عبدي يتجهمني أم إلى عدو من ملكته أمري لم يكن علي رب منك فلا هباني ولكن عافيتك هي وسعوني رب فلا تحجب دعوتي ولا ترد مسألتي ولا تدعني بحسرتي ولا تكني إلى حولي وقوتي وارحم عجزي وفقري وفاقتي واجبر كسني وذلي وحالتي يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا يا ذا الفضل والإحسان يا الله يا الله يا الله يا ذا الرحمة والغفران يا الله يا الله يا الله يا ذا العظمة والسلطان يا الله يا الله يا دا العز والبهاء يا الله يا الله يا الله يا دا الجلال والإكرام وسعت كل شيء رحمة وعلما وجدة بفضلك يا دا النوار والنعم يا دا الجود والكرم يا عظيم يا ذا العرش العظيم نسألك اللهم باسمك العظيم الأعظم الكبير الأكبر الذي من أسعدته ورحمته ألهمته وإن يدعوك به وبمعاقيد العز من عرشك وبمنتهى وبمنتهى الرحمة من كتابك أن تقسم لنا من الرحمة والمغفرة ما تصنع به من شأننا كله وأن تحيينا حياة ضيمة في ألغد العيش وأهنى يا جامع يا من لا يمنعه عن العطاء مانعاً يا موضي النوال قبل السؤال فتولنا يا مولانا فأنت بنا أولى يا مولاي يا قادر يا مولاي يا غافر يا لطيف يا خبير إلهنا فجعلنا من المخلصين وممن سلك الطريق من أهل اليقين وارعنا برعايتك وحفظنا برأفتك لنكون من الآمنين وأرشدنا إلى سبيلك لنكون من العالمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وصل الله على سيد المرسلين صلى الله ولا سيد المرسلين الصادقين بنبوة الأقدمين في رحمة للعالمين عدد من تقدم من الخلق ومن تأخر ومن حق عليه القول ومن تذكر صلاة ممنوحة بالرحمة والسلام مخصوصة بالقبون على الدوام صلاة دائمة بدوام الدهر الموجود باقية ببقاء أحكام الوجود وعلى آله وأصعابه أولاده وأزواجه وذريته الطيبين كما تقدم والحمد لله على من أنعمه يا مولاي يا قادر يا مولاي يا غافر يا نطيف يا خبير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلامنا على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا أرحم الراحمين